الله لا إلا هو الحل لا تفذه سنة ولا مرون له ما في السماوات وما في الأرض من فهو إلا بذن يعلم ما بلأ الذنب وما خلفهم ولا يحطون بشكل من ذنب إلا بما شاء